فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس ا فإخوانكم م في د ن ومواليكم و ل ي عليكم جناح في ما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أ و ل ى ب المؤمنين من انفسهم و أ ز و ا ج ه امهاتهم و أ و ل و ا الرحام بعضهم او لا ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا, إلا أن تفعلوا إلا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 إ ذ جاءوكم من فوقكم ومن أ س ف ل منكم و إ ذ زاغت ا ل ب ص ا ر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 ولكن ا ر ه ا ثم سئلوا الفتنه ل أ توها وما تلبثوا بها إ ل ا يسير ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون ل ا د ب ا ر وكان عهد الله مسؤولا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 من أهل الكتاب من صياصيهم أهل الكتاب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا و أ و ر ث ك م أ ر ض ه م و ديارهم و أ م و ا ل ه م و أ ر ض ا لم تطؤها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 ومن ََ يقنت َُ منكن َُِْ لله َِِّ ورسوله ََُِِ وتعمل َََْ صالحا ًَِ نوتها ُِ اجرها مرتين نوتها اجرها مرتين ِ و َ أ َ ع ْ ت َ د ْ ن َ ا لها ََ رزقا ًِْ كريما ًَِ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 وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج ا ل ج ا ه ل ي ة الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله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 إ ن المسلمين والمسلمات والمؤمنين و ا ل م و م ن ا ت والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات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 يا ايها النبي اهنا احللنا لك ازواجك اللاتي آ ت ي ت اجورهن وما ملكت يمينك اللَّاتِي آتَيْتَ اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك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 و ا م ر أ ة م ؤ م ن ة ان وهبت نفسها للنبيين اراد النبي و ن يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين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 من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك م و ت و ع ه النابلسي ت م للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ى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 ا ل ا طعام غير ناظرين إ ن ا ه ولكن اذا دعيتم فادخلوا ف إ ذ ا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إ ن ذلكم كان يؤذي النبي افيستحي منكم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 و لا إ خ و ا ن ه ن و لا أ ب ن اخوانهن ء إ و لا أ ب ن ا ء ولدينا و ل ا ن سائهن و ل ا ن سائهن ولما ا م ل كتيما نهن وتقينا ا ل ل ه إنا الله كان على كل شيء شهيدا ي ء ش إ ن الله وملائكته يصلون على النبي يا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 ق ا ل د ي ن فيها أ ب د ا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النير يقولون يا ليتنا أ ط ع ن ا الله و أ ط ع ن ا الرسولا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 و ل ك ا يجب ان يكون هناك اشياء اخرى ل ا ن ك م ومن يجب ان يكون ه فقد ف ا ز ف و ز ا ع ظ ي م اخرى